بسم الله الرحمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد أن الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الحمد لله والحمد لله والحمد فالصحة الذين آمنوا قموا قوأين بالكثة على أو الوالبين والتحرمين إن يكون غالية التحرير من الله أو فلا تترعوا هذا التحرير إن تنهوا أو ترعبوا إلا من القران يوجهنا في سوره الفلق الى عبد المطلق ولا الخيران بالحص الذي بذل الورقه فيه ولا الحرار يوم تلقينا بالعبد هذا على الشطرات من يخنههم ومن يمرهم لا يوجد قيام العلم من يكون وهمين من هذا لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأطرابين ولو تسهد فهذا تسهدوا على أنفسكم على الوالدين والأطرابين والسلام تقوى مني في من عند الله او يا مين يا نفسي او يا رضائي ووالدي انا خايف كده هو يعني دا دا دا. عامل بالضبط زي على والدي يحكم على يكتب وعيش أدرني بجدار إجداري الإنساني مع المحور الإنساني للقرابة الإنساني للقرابة وعيش أيضاً أكتبت هنا الوحي المتحد لا ولا البعض يأثر ولا القطر ولا البعض والحض لأي القرابين يأثر هذا في كل يوم انا بتذكر هذا الحدث انا حاسه ان زي ما بتصلي هذا الوقت فكروا توی يا يا قال الطيب قال الطيب في خاطر ان هو ان يا حاجه الطيب انتفع في أي وضوع العلمي دا والتفصي لكن انتبه رسول الله. ثم مره رجل ومحا في لك وانتبه لك على الحريق ان قالت ان لا ان ان وقال بقصر بقصر بقصر ينظر هذا هو من ميلة الحرض وقال بقصير قلوا من المهم ان ان يكون يستخدم مناه وقال ايه اللي كانر هذا؟ يجولون فينا بيجوة الصورة وقال بقصر يالب ويجالب وبعدين اللي كانر تبتنعون عني الكلام، قد يكون بي ها؟ فلاهم عدتوا بي يقول هل لكن الفقير حتى لا يتحدث السكب ده حديث كده يا جماعه انا في عليه ازاي تصحح بس دخل الناس نعمل نعمل الشيء كل هذا التقرير اللي قاله الملك يقوم بالخربه ويكون ضمنيا او تكوين في اول هذه او لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجب أن يكون هناك مسؤولية ومسؤولية خاصة في هذه المسألة. يجب أن يكون هناك عمل تطميني لما فعل وفعل وفعل من أجل هذه المسألة. هناك غنيمة تطميني لفعل هذا. لا أحد يستطيع أن يفعل لا انتما و انا يا في انت جاب لها خالص في الصومه مستخدمه قبل الزواج والصومه ده اللي بيحصل مثلا على ما ماذا يكون حال الجنة؟ ماذا يكون غليّة وفقّيراً الله بأولاك؟ في الآيات الزفاق يقول مهما واحد من الخرقين يسألون يسألون عليه أو على يسألون ولا منكم تنوحان وفقّن محلات إلا الآن سحب هو الضوء ويجري من لكم يعني نحمل النساء ويحمسوا ضربكم بالطول على أن لا تحديوا محفوظا كل دولب، دون فتح، كل دولب، الاتجاهات لا تستعمل إلى تغيير أو إقامة، لأن أي حجم يجي، حتى عندنا ذلك حوال، نكون. في القدر على الخوف في الوقت هو, هو. المنزل كلا فلن اني اخذ الهواء المنزل عن فلن اني اخذ الهواء هو والمنزل صحيح او منزل عنده هو المنزل الغني او من عنده هو فلا تتسابق من هو. العظيم أشد عن حكم من الأدمار أو غضب المذل أو حرج. وليس معنى الندم الموضوع في يهود المذل في على القرآن من سهل الحديث مبرر لم يلد ولا خير الله لا في لأن الله يعلمنا كل شيء، سنسل سنسل لا نسل لأي برط المرحلة تقبل نحن فهذا ما يقوله على أنه منه وعند الله لا يُعيد بك وعندنا أصلاح الرحمن مرح يجب أن يقول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 انا عندي انا عندي انا عندي او لا يدفع خبه لرسول الله ولا يدفع بخذ ذلك ان اظلمه فقال اليوم بهذا اقصامك الوصول الوصول ايما عن ايه العاثل الحق الجنسة الجنسة عنه لا, لا يخيلني خبه لرسول الله في اثبتك و أعقاب إن كالبوض فهاو لبث ألوأاتείون لهذا خمت ولو عرفين ولو هر إنكم ممنون لهذا خمت تم hine Pere افقط عن التمرين تستمر عمليه ما لا يعني لا يزيد عن انا راح قليل التمرين في هذا آآ لما رجل عمر رجل رجل من نهول من تلك جواهر ومآل وزهر وعرش كثرة جاهز من يأزل وأزل وأزل ثواري كثرة في أجل الأسواتين من هذا المرأة عرصة المرأة, السبب في السبب في المرأة. إن هذا من من المرأة من سنة الجواهب تبكت الشعب إن قومت هذا لأمين من ذهب السنة أجل الله قوم أجل من ذهب لا ما حصلت ماله ما ما في هذا السن؟ كان بين علا علا كبير يعني ينزل على الشط ما عرفتش ده نفسك بص حاجه نفسك وفتكرت ان هو بص الحاجات دي وعارفه انك بتخاف بالله عليك يديك القهوه والقصص لما عرفت عن كل هذا حتى هذا هذا الفكره اللي على العادات دي اظن خیلی وبعدين انما كل الصليات على الجنون الدولي ده دي من جم من الناس ان ده من شيء كده بس خلاص نظام ده مستحيل هذا ودي اكيد انه هيت Officiel constituent des en發 Regardes qui ont produit prend la vida Or in conclusion Mais la violence est dérливо Il n'est pas quand même Mais la violence est difficile وما نذير اصروا بالله إلا كل وقت وكل من بده يشاور في انا لا احنا أردت أكثر, أكثر في النمال الأسئلة بالطورين بطاعة الله بطاعة الله بطاعة أشمعات طول مما تقوم بينا تتمكن بالحاجة إذا كنت يتعلم أليات أن ذلك نجد الثالث إذا أحد أحد يجهز إذا ما أجهزت فلن نصل إلى الهدف أبداً. ألا ترين أن هذا الهدف من المهم؟ وما هي؟ ما هي؟ هذا يجعلهم يهددون أكمل. تجمليك انت عدل النقص أبداً انتوا يجاوزين لأنه هو مش عالبات كده واعي ده يا ده يا ده يا ده يا النقص ده ضاع الناسه وضاع إيمانه يوم الإيمان السلاجي وحوالي التعنيف، تعنيف تعنيف، شوي المطر برد، تد هواء، وحقوه إيه، وحقو الطيارات، الطيارات، تد هواء، تد أهلك عاد، أهلك عادل عادل أهلك عادل. عادل لأسهم من التدريب هو يجدوا حوالي قالوا من أسدوا لنا قوها في نفسهم بكثين نفسهم وطوار وكذا يعطي بكثين بكثين عمد عمد هذا الإنسان يعطي بكثين إن كل هوا وحفة الملاك التطارات تكون بلوط الوحف بلوط الوحف وحفة المطارات من عدوين الهدول روية الهدول اللي خلق عنه الهدول واضحة وعند الهوى عامل عاصفها في دوقيا اوه احي جد عوامل اشوية هوا عامل فيه اشوية كيف ان من الفتن ماذا تعمل ان لم تعرض الشركه على الفرص الحقيقيه لذكر المزيد من ذلك لا يمكن ان هو ممكن ان حاول بشكل عام هذا الصوره الواضحه من المحتمل ان يكون هناك في الوقت لا لا لا لا لا يموت كويس انا الانسان يستنى 1000 سنه في الذاكره هذا الجديد ممكن يكون طريقه جديده والكتاب اللي هي النخ acknowledgement والكتاب اللي هي المحزم اها الرافة اوباع MS دقيق المحزم ا Angie والكتاب اللي هي المحزم جد inventار اورط اورط الان there is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 لا <markuyorum> <means> لا يقوى على على كذا على كذا ولا على كذا ولا على على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 في كان الواحد ايه خالص طبعا لا كله طلبوا على راس في خطه على شكل ميكانيكي يعني هذا الشيء من خالص بس لما اجيب كتير يا لوخ يا لوخ انا يوقف كل و انت انت خلاص انت لسه حضرتك بتسيب يا في كل اللي في القسم وضح عايز اجيب لي الشغل ااا صور من التصوير اول مره اما اوجه فالتجزين حاجزها الحاجز يضبط للسقورة التعليماتيين يتحق كل الهدفنين يقتلون بالغلب ويقومون الصراعهم ويقومون بكل أولاد مأول جرائية من قبل ويلاك أفضل يقومون بشدة ويقومون بشدة انتظر حاجزين التعليم على دفعهم ويقومون بإمكانهم هذا يضعوا على قلونه هذا. تاريخنا في جميع ما اليومي في كل من غير اي لكن اكيد قاضي ان واضح كل هذه الاقتراحات في الوقت انا اخذ اقامل كبار الورجة اقامل كبار من السخ sulphيات ما علي بالله فرافة من العنف الهات يعني قطير كبك كثيرة محلوم متاخذية اتب사آن ذmbب علي المسآ على مكان نهب علي المسار jemandem定 مثل يجعلون على الطابع في هذا ال يعني مثل وراء مثل وراء مثل يعني ياخد يجريين تلك الأساس انه هم تكتلين موضع واحد بك تعالي موضع انه فيه ينفد الملافتون ايه مفت الأحجاب وقام نعيد 빨리 families Unless they come Father estos throwing вообраз It is to give himself To choose unto all these And I am High Ask ذهب هو إصراط sa吧 يبدأ الحمد يقطع يJulia ها فأنا وقال لنا يقولوا يلا ويلا بسكري المنافسين بس يقولوا أن يرهم في, في, المنافسي. المنافسي؟ في عايزين transkrip kuliah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 در این مورد از این این این ومستخدمو شخصيكم من أقصى الأسرار، وما تعلمون أنني سأفعله. أنا أستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله أولا لخلاه يجدون الشاثرين هم اللي يكونوا الخوة والعزة عندهم كم اللي يشيرون عزة العزة العزة عايز عزة حقيقين يجدون ان الله طويها لكن عزة وهم <تصفيق> لا يعتبر في انسان في اي صورة ولا يعتبر ان الانسان في الوقت ولا يعتبر في لا يعتبر في الانسان يخرج من انشطار الخلايا لا يعتبر الهلبة للعزة الهوظة للوحيدة للذة وعزة للذا الشد ومكان نريغي العزة فلسخر لدينا ز savaش يجنيها وقبت عزة أصحاب الن العمل الصالح يرفعه الله عز وجل الذي ينفع العمل الصالح عز وجل بدون ما يظهر عليه خلاص انا ما قلتش لا أتغلوا جانب الزهل يج左 أحد الحكم الزهل وهو ما عملك ؟ sabia Mull FT على أهم حاکده Mind Diitchio�� ڤاودeen d ואף Shangani Th SBS و��는 مكان ما زيلي منها صباح لي Credit Sashqlu.com ڤ's AM�どين قدح submission ڤانلس إنان divided sich إذا proximity multigan نحو âm دني أحد كان أحد ب prob الدنيا اللته قادم قادم موسيور نحو وَالْحَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ وَالْحَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ يَأْتِي الْكَافِرُونَ إِلَى الْمُحْرَمِينَ وَيَأْتِي الْمُحْرَمُونَ إِلَى قبطني في inici للميزها في صاتح النواطح بطفني تبيل التقلق أن الله ص much is my own لي la presentación de los competidores كل واحد، كل واحد، كل واحد، كل واحد، كل واحد، كل واحد، كل واحد، كل واحد، كل واحد، كل واحد، هو لي بس عملني غمر 내일 غمر يب weigh يتبعوا في الصت gene لكن prendre وسيزعو أن يتبعوا enzyme و الأموم نعرض وإن الإنّ لبسر وقد رجل, لا رجل. عليكم في هذا الأجزاء فمحكم آيات الله يقفر بها ويستهدأ بها فلا تقرضوا معه حتى يحضروا في الحديث الأولى أي أعاشر هذه المكان فأنت أردت تعليقين من الحديثين في على الله أضعوا <تصفيق> <نحن> <تصفيق> <نحن في> <تصفيق> على الشيخ والحيثات ولمحاجرين ولمحاجرين ولمحاجرين فلا تقوم الله حتى يصير في الحديث على فوق الآخر ولمحاجرين وقد نبتل عليك نبتل عليك وقد نبتل في هذه الأسئلة لكن أستطاع رحالك أستطاع الحين نبتل عليك دل من حفظة أقول لك يا أخي أنت قالوا أعلم قالوا إن قراء القرآن أوسع بطونه أوسع بطونه وأكثر أثير. هاه؟ أيش ايه وقالوا كمان الموصف خريف الجماعة دولة المهمة يعني العرب تريد حمد رؤون كأن يديني قبل ورسوطين في الصباح الصباح بعد تبينهم عمار الجلال اذهب اذهب اذهب اذهب اذهب اذهب ده ده جرمد المقفوص. جرمد المقفوص. إننا لا تضرب سلام، سكان المقصود، سكان المقصود. أنتي أنتي في هذا الله هذا هو التقرير اليومي للباب اليومي ااا تقني محلل للوحدة على البوص دي فينا دي كل ده طريق ولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في الوقت <مت Thermaan> في من الزنع في الضبط الناس إذا كانت هناك على الزنع ومتطردها ومتطردها فلا تكونوا على صدقات اللي تجد المساعدة طبعا الناس فلا تكونوا معهم نتكت يعني كل، نتجم المساعدة اللي نتجم المساعدة كان بعض المؤمنون لا يطلق في إيه يساعد عن هدافتك أن يقوم لكن إذا كان أموري عدم السورة أو القطاع يساعد عن توقيتك هذا الأمر في حق عوض في الحركة المجموعة الجادع من أكثير والكاثرين 키ه السلام وإذا توجد عيد الحق والطاعة ذهب نعم الخصوة عند انظر حالها ملين الوحيان قOver ها؟ ها يمكن أن يكون آه ماليدا إذن؟ ها؟ يعني أقول لك يمكن من الوقت يمكن إذا أول هذا من العذابك وربعك على التربيل السلامي والقلاق وإذا جاء الكفة أو العنهدي أو المشتراكي أو السيوعي أو المصري أو البحثي نعم؟ إن صلقت هذا المدى حتى الزمعة والقلاق منو، من مادرم مادرم، من بهشون میگم، لك والمؤمنة حسناء رجل عظيم والجاير الشاكر هنا طيب ساتر هم التقليد عندي انا الشخصي كثير من الناس على الشرطة للجميع 80 c الذين يقتضل على شروعنا الذين الذين الذين يشهلون على في املكي <تصفيق> في الاذان من الشركه ذلك من التكوين اللي هو في طبيعه او غيره بعض البلدان في ومن هنا يعني مثلا بلد <سؤال> <سؤال> حتى في العقل والهنس نبني على العقل كان لكم فتكم من الله قالوا لكم يا من الكافرين من أصله، ما رأي المستحب عليهم اللهم سبحانه وتعالى يقيه أنه يقسم لنا يوم القيام، الله يقسم لنا يوم القيام، وأن الله لن يعلو خير الكافرين على من أبله، ويجعل الكافرين يعلوه أو على الكافرين، لا سوء ولا فيه. رمزة على الله بالكافرين وعلى المسلمين فإذا موجود يفسدين وعلى المسلمين وعلى المسلمين فأفضل في إمان الجماعة هنا غلط غلط لكن أن يكون الإيمان صحيحا من قيادي عن الإكسسين العاصمة مداً جزيrock ما أهتمained و التصميم إنه أنه لكن ما أفضلonosмов يمكنها اوه ويا المسلمين في اوليك قصяли اوه هناه التي كان يغلو وغفيه كرقته ثمتو خفتعل فعلى أنا هذا كل شيء، هذا كل شيء، من لكن على الجاهد، خودش میاد. خودش میاد. خودش میاد. خودش میاد. خودش میاد. خودش میاد. خودش أو أكيد أكيد أكيد أكيد، إذننا نسير على طريقنا في في كانت محسين فالسلانة للثلاثة وثلاثة وثلاثة العلب عايز الزاوة عايز الزاوة عايز الزاوة وروحي تأتي بكثرة ستة عند الطفيل احنا كني عالي في الوزن ستة انا The ah, is a part of the challenge of all of the time in the time of the time in there so that you don't know what to do Hmm? Now what في ضمنه سرا و يوجد في هذا نص انا عندي منیمیلیا اصلی است. خدا کرده است که خدا اصلی من التعلم على المراقبه عليه في التخصص ما يكون بدا من في التخصصات الثانيه نوعا ما تحديدا خالصنا حالي طبعا في وعلواني السلسة ووزيني متعددة حتى ضحفوا على المسلمين وعرفوا أسراره وكذكاته على المجينة وعرفوا ما لم يكن, يكن مؤرد إلا مرافقين في صبت الحجل للمال ولا له النصير إلا بذلك الواقعين وصمد الله ونحرقينه للده ولا يجب فيه فيه فيه فيه فيه فيه. ثم تفتم الآيات لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد عذاب الناس ولا على الناس العزام ما خارف الله لعذاب لا دمت فتأملتم بلا التفرس بالله على نعمه ما الله في عزيز نعم لا يوعد ولا حاجة تبيه إلى عزيز الله لا يتحدث لا الله ما هذا؟ ما هذا الشرط العظيم الذي يبدو أن يتصنع أردتي من ذلك؟ المهم ذات من ذاته كان الضوء ذاته علينا في علامة أي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 I'm gonna كن في صداد وقفايا لهم ولا ان سبيلا الذين يستخدمون الكاثرين نعم هذا غامق المناقشين والستهافرين في جهل ما دم في عاد الذين لا ياتون بفطور بالصفين كانوا مثل فشتري كانوا يعلمون انا